قل فالحق والحق اقول لا ام لا اندهن مما منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين انه هو الا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ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 يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وتخّر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفّار